قلنا من قبل انه لا دليل يدل على القول بأن فلانا خليفة الله في الأرض هذا لا ينبغي قوله ولا دليل يدل على تجويزه يقول هل تجوز الهجره لامرأة بدون محرم؟ إذا كان يمكنها أن تهاجر مع المحرم فلا تهاجر بدون محرم تنظر اذا كان يمكنها أن ان يكون لها محرم يكون فلا يسوغ لها ان تهاجر بدون محرم لان الهجره بدون محرم امر محرم فهمت هذا فمتى يسوغ هذا متى يسوغ مثل هذا عند وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه عرفتم؟ أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس يسأل ما حكم سفر المرأة من غير محرم وصل الأمر ببعض الناس في بعض البلاد التي هي في الأصل بلاد إسلامية أنه يفتي لبعض النساء أنهن يجوز أن يخرجن إلى طلب العلم من غير محرم يعني هي في بلد وأهلها مسلمون و. في بلد هو في الاصل مسلم وليجوز ان تخرج الى طلب العلم من غير محرم عرفت هذا الراي المشهور طيب ننتظر طيب هنا الآن بعض الناس الحريص على الخير يكون مع أهل الخير ويصاحب أهل الخير ويبتعد عن أهل الشر واضح هذا يبتعد عن أهل البعد ويبتعد عن أهل الغفلة وفضلا عن أن يكون مبتعدا عن أهل البدع صحيح هذا أمر واضح أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس يكون معنا هنا ثم يخرج يمشي لماذا خرج من هنا؟ لماذا صار لا يحضر الدرس أو ما إلى ذلك؟ هل لانه منشغل؟ هل لأنه انتقل إلى مكان فيه سلفية؟ هل لأنه لا لا ليس الأمر كذلك إنما الأمر عنده أنه عرضت له شبهات من أهل الباطل والضلال وهو والعياذ بالله وجد هذا الامر مناسبا لما في حاله وما في قلبه وما في جهله فركن اليها طيب هو ركن اليها بعضهم ياتي يعلم ان هناك جهالا على شاكلته طاجيكي جاهل يعلم انه يوجد ناس جهله مثلا من اهل بلاده يمكن ان يكلمهم وأن يؤثر عليهم بالجهل فياتي هنا لما اقول لا تكلم مثل هؤلاء الحمد لله ليس الامر عن عجز او اننا يعني ليس عندنا علم نصد به هؤلاء لكنهم لا يفهمون اصلا هؤلاء كبارهم مشايخهم لا يريدون الحق حتى يفهموا حججا ولا براهين فضلا عنهم هم أنا أكلمهم ساعتين وثلاث ساعات لن يفهموا بل بعضهم أقول له الكلام وهو كلام يكون حسنا يعني ما يكون حسنا يصير عندهم قبيح لأنهم لا يفهمون فمثل هؤلاء لما نقول لا تكلمهم لا تخاطبهم هذا شيء شرعي لا بد ان يعتبر لان اهل المخالفه لا يجوز كلامهم اهل المخالفه لا يجوز الجلوس معهم اهل البدعه لا تجوز مقاربتهم الا في حالات استثنائيه وهي خلاف الاصلي شخص اضطر الى شيء شخص لكن شخص فاضي ياتي يتسلى عليك وي ويريد ان كلمه تعال يا اخي كذا وتعال يا اخي وهو لا مسكين لا يفهم شيء انت لا يجوز لك ان تستقبلها ولا بعضهم ياتي في اوقات لا درس فيه فاهمت هذا يلقى أخا يجري يقف معه يكلمه ويلقى أخن. طيب اين انت ليس منك. بعضهم ايضا بعض الاخوه هذا فريق هذا فريق اذا فريق الاول الذين خرجوا بالبدعه والمخالفه او تحيزوا الى المبتدعه او ذهبوا الى المبتدعه هؤلاء امرهم واضح لان الاصل الحق هم بمن ذهبوا اليه خصوصا انهم يتكلمون في اهل الحق ويمدحون اهل الباطل تفهمون يا اخواني او لا تفهمون ولا اكلم نفسي اكلم نفسي طيب تفهموا يا ابن جبريل طيب هذا امر هذا هذا فريق والامر فيه واضح والاثار عن السلف كثيره ينبغي ان تكونوا عارفين بها ينبغي ان تكونوا مطلعين عليها ما ما الموقف من من من مجالسه أهل الأهواء ومحادثتهم وما إلى ذلك يضرونك يغرونك يهلكونك يسوقونك إلى ما هم عليه وبعضهم هو رأى نفسه خرج إلى فراغ وإلى جهل فيعز عليه أن يكون في هذا وحده فهو يريد أن يأخذك معه على قول البعض فيما ينسب إلى عثمان رضي الله عنه ودت الزانية لو زنت النساء جميعا لماذا حتى لا تعير بزناها كذلك ذاك الذي خرج الى فراغ وبعد هو يود انك تلحق به حتى لا يكون معيرا بانه قد ترك خيرا وذهب الى ما لا خير فيه مفهوم شيء من كلامي او ليس مفهوما طيب فريق ثاني من الناس ناس كانوا يسكنون هنا بعضهم بدا له لاي سبب وهؤلاء اصلا هم في الغالب يعني هم يا إخواني يعني لا بد ان نفهم ان الذي لا يستحق الخير يمشي منه يغادره لا يصبر عليه لا يتحمله والبعض يغادره الى الدنيا والبعض يغادره الى البدعه كيف يعني انت الان لست اهلا لطلب العلم ولا يوفقك الله لطلب العلم لانك شخص لست مستقيما لست صادقا لست حريصا على الخير فاذا ربما اذا اراد الله بك الخير فانت ترجع الى بلدك وتشتغل في حقلك او في تجاره وما أضل اضللت احدا ولا كلمت احدا بسوء وانما فقط انت ايش تركت الخير هذا ربما اذا اراد الله بك الخير اذا كنت منصرفا لا بعض الناس ليس الامر عندهم كذلك فساد احوالهم وخبث طواياهم وسوء نواياهم يطفح عندهم بطريقه اخرى جهلهم محرك الذي هو محركهم يجعلهم يابون الا ان يكونوا من جنود الشيطان ان شئت فقل داعين الى الباطل محذرين من الحق عرفت هذا هذا دائما سبحان الله والذي هو على هذه الشاكله ستجده يكون مع هؤلاء ولو بعد حين وذكرت لكم من قبل مرارة كيف أن ناسا ينحرفون وينتكسون ويرتكسون بعد الخمسين وبعد الستين لا نتكلم في شباب ما فوق العشرين وكهول ما فوق الثلاثين واضح يا عباد الله فلا بد أن ندرك هذا الجيد فكذلك بعض الناس هو ليس اهلا لطلب العلم ولكن هو لا يريد أن يقول لنا والله مللت من طلب العلم أو مللت من طلب العلم ربما هو بلده مصر أحسن منها من, من أكثر من ناحية يعني هو في بلده إذا رجع سيحتاج ماذا أن يكون مثلا عاملا وأن يكون تاعبا لكن في مصر يقول للناس أنا طالب علم ربما يساعده بعض أهله بعض أقاربه يا بعض الناس من هنا بعض الناس من هناك فيقول أنا في مصر أنا طالب علم صحيح ولا لا وربما مصر اجواؤها أحسن من أجواء بلاده بلاده فيها حر شديد أو بلاده فيها ثلج شديد فهو يريد أن يهرب من الحر او يهرب من الثلج على حسب البلد شمالنا جنوبا فيأتي إلى مصر جو جيد ليس هناك ثلج ليس هناك ليست هناك مشكلة بعض الناس في بلدي عنده الكهرباء وتنقطع بالليل معي نحن هنا مؤخرا الكهرباء تنقطع ساعة باليوم إذا في كثير من الأيام فقط أنت معي وليس منظما فيحب أن يمكث هنا لأجل الكهرباء فللناس فل مقاصد ولم ولم ولماذا كثير من الناس تجده يمكث في مصر وإذا امتلبهم الحي العاشر والحي الثامن والحي ما أدري ولا يطلبون علما ولا يتعلمون شيئا فهمت هذا أو ما أكد فبعض الناس هو يحب هذه النماذج التي تفرح تشده ولهذا لما نقول له أحضر الدرس ولماذا تحضر الدرس يعيش كأنني أق أقيده وأضيقه سأخنقه صحيح انت يعني مسكين فهذا الفارغ هذا الذي يخرج الى اللعب او يبتعد ها لا يا اخي لا ينبغي لك ان تكون مصاحبا لا الا اذا كنت له ناصحا انت ضعيف وتعرف من نفسك انك تحتاج من ينصحك اذا اذا لقيت هذا الاخ الذي لم نعلم منه بصراحه مخالفه ولكن هو مبتعد وغافل ومتكاسل وليس حريصا على الخير كما قلت الذي يستطيع أن ينصحه من غير أن يتأثر به فلينصح والذي لا يستطيع إن احتاجه يسلم عليك السلام عليكم ورحمة الله كيف حالك يا أخي وانتهى الامر لكن يأتي شخص يوم مثلا وقتا ما في الصباح أو وقتا ما بعد الظهر ويتقصد وقتا لا درس فيه ويأتي يتجول مكان ويصاحب الإخوة ويتجول يمينا وشمالا من هذا هاي ينظر يدخل في هذه المكتبة ويدخل في هذا المكان وينزل عند هؤلاء ويخرج عند هؤلاء ويلقى شخصا يقرع الباب ها جئت وقضي عندك وقتا وبعضهم ماذا يريد يس... ذهب عند بعض المبتدعه في بعض المحافظات في المنوفية وفي غيرها يأتي إلى مصر أرد أن يذهب عند بعض الاخوه كما عند داود هو الذي عنده القصة فهي رد أنه كلما نزل إلى القاهرة ما أين الفندق عند داود أين يضع الأشياء أو يضع أهله فترة هناك بعض الناس هكذا هم هم لا يفهمون مسألة أننا نوالي في السنة ونوالي في البدعة على التفصيل لا يعرفون هذا الكلام لأن مشايخهم أصلا ليس عندهم هذا هو رسلان هذا يفهم هذه الأمور رسان هذا يفهم هذه الابواب والا فكيف من محمد بن حسان ومصطفى العدوي وأبي اسحق الحوين وقائمة طويلة وعريضة لا موقف له منهم ولا كلام منه فيهم ولا شيء لأن المسألة مبنية على التمية تتكلم في اتكلم فيك لن تتكلم فيه سأسكت عنك انتهى الأمر ولما يتكلم في من تكلم فيه ويسبه بأبشع الألفاظ يقولون هذا أسد السنة يرد على الناس بقوة هذا تستغفر الله إلى الله المجتم فأولئي على شاكلته لا ينبغي أن نمكن أهل الباطل ولا أهل الجهل ولا أهل الكسل من آذاننا المتكاسل يا أخي بعض المتكاسلين لا يزال به الشيطان حتى يحذر الناس من العلم فإذا هذا شخص يخرج من هنا يقول والله الدروس كثيرة مع... معذرة يا أخي نحن اسفون دروس أي دروس كثير ثم حتى لو دروس كثيرة هذه ممدحه أنت قل أنا ضعيف أنا لست أريد المذاكرة لست أريد التعلم فأخرج فانت هذا لا أريد الصبر على هذا الجو العلمي فأنا أخرج من هذا قل هذا عن نفسك بصراحة كن صادقا لا تضحك على نفسك ولا تلبس على غيرك لكن بعض الناس ماذا كأنه هو ال... هو المسكين ونحن المخطئون الجرس كثيرا ما هذه الجرائم نقرأ كتب السنة وكتب العلم وكتب كذا وفي الصباح وفي المساء استغفر الله وأتوب إليه كان بعضهم يريدنا يوما يريدنا يوما يا جماعة أنا آسف كنت أقرأ التفسير في الصباح وصحيح البخاري بعد العصر والفقه والسنن في المساء أتوب إلى الله وأستغفر إيش أمام ماذا تريدون ماذا تريدون بالله العظيم يذهبون حتى إلى بعض المشاكل من قبل بعض الليبيين أخذوا الكلام يب يرسلون الشيخ ينظر الشيخ الجدول كيفه دروس وأشياء و وفي السعودية يمشون ينشرون بين الناس حتى رأيت بعض المشاه في السعودية يقول عندك الدروس وهكذا عدد عند عدد المشاه وللعنده دروس كثيرة و عنده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما أنا أجد المشايخ السلفيين في مصر قد ملأوا الأقطار والأمصار، ولهذا أنا أحرص أن أصرف الشباب عن المشايخ السلفيين الذين يتخبط فيهم في سائر أرجاء مصر حتى ينصرفوا إليّ أنا، ولهذا تكثروا الدروس. هذا الذي هذا الذي يقع، هذا هذا الواقع إلى الله المستكبر. لا لا.